وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كُنتوا على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن وأنتم لها كارهون